بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد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 هَيَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيضُ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 وَاذْفِنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فهو خير له عند ربه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 وإن الله لَهَادِ الذين آمنوا إلى صِرَاطٍ مستقيم ولا يَزَالُ الذين كفروا في مِرْيَةٍ منه حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بغتة أَوْ يَأْتِيَهُمْ عذاب يوم عقيم الملك يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يحكم بينهم فالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يأتون عليهم آياتنا قل أفَوَنَبِيُّكُم بِشَرٍّ مِن ذَالِكُمُ النَّارُ وَعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْضَرْبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ